وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه حياه الدنيا الا لهو ولعب وان الداخر الاخره لهي فلهي الحيوان لو كانوا, لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مؤلصين له الدين فلما نجاهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مؤلصين له فَلَمَّا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِفُونَ فَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَكْفُرُ بِمَا آثَينَاهُ وَلْيَتَمَ التَّأخ فسَوفَ يَعلَمون فسَفَ يَعلَمون أَولَم يَرَو أن جَعَن حَرَمًان آمِهَمْ وَيتَخَقَّفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَوْدَنِي يَا رَب أَنَّا دَعَنَا حَرَمًا آمِنًا وَاتَّخَذَ قَصَفَاتٌ مِنْ حَوْلِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ فَسَبِيلُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ الله مَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اليس في جهنم ما مسول للكافرين اليس في جهنم ما مسول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا ان الله لمع المحسنين ان الله لمع الاسلامين الاسلامين الاسلامين في الروم, في الروم في اذن الارض في اذن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ضعفنين في ضعفين لله الامر من قبل ومن بعد لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يسرى للمؤمنون ويومئذ يسرى للمؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم